miss Allah <sweat> 119. ولو أنهم صبروا حتى ترج إليهم لكان خيرا لهم 110. والله غفور رحيم يا 119. تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على الْأَلْفُ سُقًا لَا فأصلحوا بينهما فإن برت إحزاهما على الأخوة فقاتلوا التي تذري حتى تبيع إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَفْلِحُوا لَيْنَ أَخَرَيْكُمْ Qazi bi Qazi أن يأكل لحم أتيه ميتا فكيه سموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رَبَّنَا قُنَّ لَنَا ذُلَّهَكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ <تصفيق> قَالَتْ Surah <laughs> Al-Fatihah إن الله غفور Com لم lâm Amen. Mm -hmm. لله <تصفيق> هو Quan